أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نسل على محمد وهو الحق من ربهم. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل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 فإما منا بعد وإما فداء حتى, حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يدلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يطل أعمالهم سيهديهم ويسرح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنعر مثوى لهم وكأي قرية هي شد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نعصي لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشارهين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقو ماء حميما فقطع أمعاد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 إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها جَافِرَ لِلذَّمْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْكَنَكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا نزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم طاعة وقول معروف فَإِذَا عزم الْأَمْرُ فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم تُفْسِدُوا تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم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 ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه, وكرهوا رضوانه فاحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء ولا رايناكم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولندلنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين فندل واخباركم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 السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن وتتقوا يأتكم أجركم يأتكم ولا يسألكم أموالكم إيه يسألكمها فيُحفكم تبخلو ويخرج عضانك ها هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله